كما أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ يبقى عايز تشكر نعمة ربنا عايز تعمل أي حاجة عايز تثبت ان انت فعلا مخلص وصادق فعشان كده عايز تشكر نعمته عليك ان نمنى عليك برمضان السنة دي